وَلَ شَأَ اللهَّهُ لأَنَّتَكُمْ إِ اللهَّه عذِيزٌ حَكِيم وَلَا تَكِحُ المُشِكاتِ حََّ يؤمِن وَل أَمَةُم مُؤمِنَةٌ خَيُوم مِ مُشرِركَةٍ وَلَ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 119. وبشر المؤمنين 110. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم 111. لا يؤاخذكم الله باللغو في 119. بِمَا بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم 110. للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاؤوا فإن الله غفور رحيم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 112. والله عزيز حكيم 113. الطلاق مرتان فإن ساكم بمعروف أو تسريح بإحسان 114. ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا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 ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقر ظلم نفسه ولا تتخذوا آيات الله هدوا واذكروا نعمة الله عليكم وما أنزل عليكم مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْقُدُوهُنَّ كِنَحْنُ أَزْوَاجُنَا إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وأطهر.